السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاته والسلام الاتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل حديثنا عن المسائل المالية المعاصرة وكنا نتكلم قبل الصلاة عن البطاقات المصرفية وتكلمنا عن النوع الأول من البطاقات وهي بطاقة الصرف الآلي التي تدفع للعميل من أجل أن يتصرف في حسابه وقلنا إن الأصل في معاملات هذه البطاقة أنه لا حرج فيها إلا أن الإشكال يقع في أمرين وذكرنا الامر الاول وهو شراء الذهب والفضة بها وفصلناه بقي الامر الثاني وهو السحب ببطاقة مصرف من صراف مصرف اخر يعني كونك تكون في مصرف يكون حسابك في مصرف وتستخدم البطاقة في صراف نفس المصرف لا اشكال فيها لكن ان تستخدم البطاقة الصادرة من مصرف فيه حسابك في صراف مصرف اخر فهنا اشكال ووجه هذا الاشكال ان المعمول به انه في هذه الحالة يأخذ المصرف الثاني من المصرف الأول عمولة فهل لهذه العمولة أثر في حكم السحب او لا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين القول الأول يجوز السحب ببطاقة الصراف من جميع الصرافات سواء كانت تتبع البنك الذي أصدر البطاقة أو تتبع مصرفا آخر فإن هذا جائز وهو قول الأكثرين من العلماء الذين بحثوا هذه المسألة والقول الثاني لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك وهذا قال به بعض أهل العلم ويشهر أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بهذا لكني لم أجد هذا في كتبه ولا في أشريطته التي عندي وطلابه مختلفون منهم من ينقل عن الشيخ انه كان يقول بالتحريم ومنهم من يقول ينقل عن الشيخ انه كان يقول بالجواز والراجح والله أعلم الجواز أنه يجوز للعميل أن يسحب ببطاقة الصراف الآلي من أي جهاز صرف لماذا؟ لأن العميل في الحقيقة إنما يسحب من حسابه هو بواسطة ذلك الصراف ويدل على ذلك امران الأمر الأول أن معلومات حسابه تظهر له عند هذا الصرف قبل الصرف وبعده قبل السحب وبعد السحب فاذا سحب فانه يظهر له ان رصيده كذا وهذا دليل على ان سحبه انما هو من حسابه والامر الثاني ان هذه المعامله تظهر في كشف حسابه فورا اعطيكم مثالا عندنا محدد للصرف بالبطاقة خمسة آلاف ريال في اليوم محدد للصرف بالبطاقة من الصراف خمسة آلاف ريال في اليوم انا لو ذهبت الى مصرف اخر وسحبت خمسة آلاف بالبطاقة ثم ذهبت الى الصراف الذي يتبعه أو الصراف المصرف الذي أخذت منها البطاقة فورا وأدخلت البطاقة لا يسمح لي بالسحب يقال إنك تجاوزت الحد أو المبلغ المطلوب يتجاوز الحد فهذا دليل على أن الساحب إنما يسحب من حسابه عن طريق تلك الصرافات وأما المبلغ الذي يستقطعه المصرف الثاني من المصرف الأول فهذا أجرة استخدام الصراف وتؤخذ من المصرف لا من العميل معلوم يا إخوة أن المصرف الذي وضع الصراف اشترى الماكينة واستأجر المحل وعليه فواتير الكهرباء فهو يأخذ أجرة من المصرف الثاني لاستخدام المكان وليس من أجل المال فهي جهة منفكة ليست متعلقة بالمبلغ ويدل لذلك أنه زاد المبلغ أو قل فالمبلغ واحد يعني عندنا يأخذون اربع ريال وستين هللة سحبت مئة ريال يأخذون اربع وستين هللة ما هو مني ليس مني وانما من المصرف سحبت الف يأخذون من المصرف لان هذا اجرة العمل ولا فرق بين كثره المال او قلة المال و ليست هذه المعاملة من باب القرض الذي جر نفعا إذ المعلوم أن القرض الذي يجر نفع الربا وقد فصلنا هذه القاعدة بتفصيل طويل في الدورة الماضية ليس هذا من باب القرض الذي يجر نفعا لوجه... لوجهين. الوجه الأول هذه الصورة ليست اقراضا من المصرف الثاني للمصرف الأول وانما المال يسحب من حساب العميل ولكنها تاجير للصراف هذا المصرف يؤجر صرافه على المصرف الاخر والوجه الثاني أنه لو سلم أن هذا من باب القرض الذي يجر نفعا فإن هذا ليس محرما لأن النفع هنا له مقابل ليس من أجل القرض وإنما له مقابل وهو استعمال هذه المكينة يعني مثلا انا لو اقرضتك عشرة الاف لو اقرضتك عشرة الاف وانا ابحث عن السكن ابحث عن سكن هنا اريد ان استأجر شقة وانت عندك شقة تريد ان تؤجرها فأجرتني الشقه بالاجره المعتادة فهنا حصل نفع من هذا القرض ولكن هذا النفع له مقابل منفصل وهو أني فعلا أنا أريد أن أستأجر وقد أجرتني بالأجر المعتادة وكذلك العكس فهذا لا يعد من باب القرض الذي جرى نفعا لان القرض شيء والنفع متعلق بشيء اخر حقيقي وليس للقرض فيه اثر والنوع الثاني من بطاقات المصارف ما يسمى ببطاقة الائتمان المغطاه البطاقات الائتمانيه المغطاه بحيث يكون للعميل حساب في المصرف يغطي مصاريف البطاقة فيسحب من حسابه وتقيد المشتريات على حسابه وهذه البطاقة العمل بها من حيث المشتريات ليس فيه محظور العمل بها من حيث المشتريات ليس فيه محظور لأن المشتريات تقيد على حساب العميل وتخصب من حساب العميل غاية ما هنالك أن السحب من حساب العميل يؤخر إلى مدة ولكن ليس فيه زيادة لماذا ليس فيه زيادة؟ لأن الحساب يغطي المشتريات مثلا قالوا لمدة ثلاثين يوما جاءت جاء يوم الثلاثين ماذا سيقع سيخصم المال مباشرة ما في زيادة لأنه مغطى ليس مكشوفا ولكن الاشكال في استعمالها في السحب من الصراف لأن هذه البطاقة يؤخذ عليها رسم عند كل عملية حتى لو استخدمتها في داخل البلاد ومن نفس صراف المصرف الذي تتعامل معه يؤخذ عليها رسم وهذا الرسم يقولون إنه مقابل الاتصال الدولي نحن قلنا لهم ما الفرق بين بطاقة الصراف وبطاقة البطاقة الاعتمالية المغطة أنا الآن في جيبي بطاقة ليس الآن لا تنظروا ما في جيبي بطاقة لكن أقول يعني في جيبي بطاقة بطاقة صراف آليه وبطاقه اعتمال وقفت عند هذا الصراف الذي يتبع البنك الذي اتعامل معه او المصرف الذي اتعامل معه ادخلت بطاقة الصراف وسحبت الف ريال لا يؤخذ شيء لا يؤخذ شيء ثم مباشرة اخرجت البطاقة الائتمانيه وادخلتها في الصراف وسحبت الف ريال يأخذون ستة وثلاثين قلنا لهم ما الفرق بين البطاقتين والعمليه واحده ونحن في الداخل قالوا الفرق ان بطاقه الائتمان بطاقه دوليه ففيها اتصال دولي فتترتب عليها تكاليف بخلاف بطاقه الصراف فإنهم وإن قالوا هذا إلا أنه يظهر لي والله أعلم أن المبلغ الذي يقتطع أعلى من الخدمة الفعلية أعلى من الخدمة الفعلية ولذلك أنا أذهب إلى أنه لا يجوز استخدام بطاقات التأمين البطاقات الائتمان المغطاة في السحب أذهب إلى أنه لا يجوز استخدام بطاقات الائتمان المغطاة في السحب من أجل أن هذا الرسم الذي يقتطع فيه شبهة الربا لأنه أكثر من الخدمة الفعلية التي تقدم للعميل والنوع الثالث من البطاقات المصرفية البطاقة الائتمانيه المكشوفة وتسمى بغير المغطاة وهي البطاقة التي يصدرها المصرف مقابل رسم مقطوع وتمكنه وتمكن العميل من شراء السلع والسحب من غير أن يكون له حساب ويتولى المصرف السداد عنه ثم يعود المصرف عليه بتلك الأموال البطاقه الائتمانيه المكشوفه تتميز بأن العميل ليس له حساب يغطيها يمكن أن تصدرها من أي مصرف ولو لم يكن لك حساب وهذه البطاقة تمكنك من السحب تستطيع أن تسحب مع أنه ليس لك حساب ولكن تستطيع أن تسحب مبلغ معين محدد في العقد ومن سداد قيمة السلع فتشتري عن طريق الانترنت تشتري عن طريق المحلات وتسدد السلع مع انه ليس عندك حساب ويتولى المصرف المصدر للبطاقة سداد هذه القيم ثم يعود عليك انت بهذه القيمة في مدة معينة وهذه البطاقة على قسمين القسم الاول بطاقات يفرض على مستعملها فوائد ربوية في حال تأخره عن السداد في بدة محددة بطاقات يفرض على مستعملها فوائد ربوية في حال تاخره عن السداد في مدة محددة يعني ما بين أربعين يوما إلى ستين يوما يحددون له مدة إذا سدد في خلالها لا يؤخذ منه شيء إذا زاد ولو يوما يفرضون عليه فوائد ربويه والحقيقة أن البنوك والمصارف التي تصدر هذه البطاقات لا تكون حريصة على السداد بل تشجع العميل على عدم السداد من أجل أن يشتغل بعد ذلك بخدمة هذا الدين ويصبح الألف عشر آلاف وإذا أصدرت للعميل بطاقة واشترى تصدر له بطاقة أخرى حتى تزيد المشتريات وهذه البطاقة لا يجوز إصدارها ولا استصدارها يعني لا يجوز للمصرف أن يصدرها ولا يجوز للعميل أن يستصدرها ولا يجوز استعمالها حتى لو التزم العميل أن يسدد في الموعد المحدد لو جاء إنسان وقال أنا لن أتأخر يوم بل سأسدد قبل نهاية المدة حتى لا يزيدون عليه شيء نقول لا يجوز لك أن تأخذ هذه البطاقة قال انا لن أدفع شيئا نقول لا يجوز لماذا؟ نقول لأنه إن تأخر فقد وقع في الربا فعلا وإن لم يتأخر فقد رضي بالربا عقدا إن تأخر فقد وقع في الربا فعلا وان لم يتاخر فقد راضي بالربا عقدا لانه يوقع عقدا مع البنك وهذا العقد فيه الشرط الربوي فيكون الربا بالربا عقدا وكلاهما حرام بل من كبائر الذنوب والقسم الثاني بطاقات لا يفرض على مستعملها فوائد ربوية ولا يشترط في التعاقد عليها دفع فوائد عند التأخر بطاقات لا يفرض على مستعملها فوائد ربوية لا يفرض عليه. سدد في الوقت او لم يسدد في الوقت لا يؤخذ منه شيء ولا يفرض عليه شيء ولا يشترط في العقد ان يدفع الفوائد الربويه وهذه البطاقات في ظاهرها ليس فيها محظور لانه سيستعملها كالقرض الحسن ليس هناك فوائد ربوية لكن بحسب علمي من حيث الواقع انه الى اليوم لا توجد بطاقات بريئة من هذه الفوائد الربوية فعلا لأن هذه البطاقات تتبع الشركات الدولية والشركات الدولية هذه ربوية فيزا التي تصدر البطاقة الائتمانيه فيزا إلكترون وماستر كارد التي تصدر بطاقة ماستر كارد شركات دولية ربوية والبنوك الإسلامية وكلاء عنها وفي حال التأخر فإن هذه الشركات الدولية تطالب البنوك الإسلامية بسداد هذه الفوائد فنحن نقول إذا وجد لدى البنوك الإسلامية بطاقات ائتمانيه مكشوفة لا تترتب عليها فوائد ولا يشترط في عقدها الربا فهذه جائزه من حيث سداد المشتريات لكن اذا كان الواقع كما علمت ان المصارف الاسلاميه تدفع لي الشركات الأصلية المصدره لهذه البطاقات الفوائد المترتبة على التأخير فإن هذا لا يجوز لأن الإنسان يكون متسببا في هذا الربا يكون باستعماله متسببا في هذا الربا وهذا لا يجوز. والنوع الرابع من انواع البطاقات البطاقات التي يصدرها المصرف ويشحنها المستفيد بمبلغ معين يشتري به سلعا ونحو ذلك بطاقات يصدرها المصرف مقابل رسم معين ويشحنها العميل ويغذيها العميل عن طريق المصرف بمبالغ معينة يعني مثلا انا اريد ان اشتري كتابا عن طريق الانترنت وهذا الكتاب قيمته خمس الاف درهم او خمس آلاف ريال. فأنا أستصدر هذه البطاقة مقابل رسم معين مئة مئتين ثم أغذي هذه البطاقة بمبلغ من عندي خمسة آلاف وأدخل المعلومات عن طريق مثلا الانترنت ويقتطعون هذه الخمسة آلاف ويرسلون لي الكتاب أردت أن أشتري ملابس بعشر آلاف أغذي هذه البطاقة بعشر آلاف وأشتري وهذه البطاقة يجوز استعمالها لأنها من حساب العميل مباشرة ومن مال العميل مباشرة وما ياخذه المصرف إنما هو رسم الاصدار وهو مقابل الإصدار وهذا جائز وقد أفتت به المجامع الفقهيه ننتقل بعد ذلك إلى آخر مبحث نبحثه في هذه المجالس وهو مبحث الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية وبعضهم يسميها بحقوق الابتكار وبعضهم يسميها بالحقوق الذهنية والحقوق المعنوية او الحق المعنوي سلطة لشخص على مملوك غير عيني سلطة لشخص على مملوك غير عيني ليس عينا الم... كحق المؤلف في مؤلفاته وحق المبتكر المكتشف في اكتشافه وحق الاسم التجاري حق المؤلف حق معنوي لأنه سلطه للمؤلف على تأليفه وليس على المؤلف المؤلف نتاج التأليف على تأليفه تعطيه حقا وامتيازا فبالنسبة لحق التأليف اختلف العلماء هل يعتبر حقا او لا يعتبر على قولين القول الأول قال حق التأليف حق معنوي للمؤلف يجيز له أن يأخذ مقابلا للتأليف وللإذن به ويمنع غيره من التصرف فيه إلا بإذنه قالوا حق التأليف حق معنوي للمؤلف يجيز له أن يأخذ عوضا مقابله أنا ألفت كتابا أردت أن تطبعه يجوز لي أن اخذ منك عوضا مقابل الطباعة ويمنع غيره من التصرف فيه إلا بإذنه فليس لك أن تطبع. كتابي إلا بإذنه وهذا قول الأكثرين من العلماء لماذا؟ قالوا لأن المؤلف يبذل جهدا في التأليف سواء من جهة الفهم والتحليل فهم المسائل والتحليل للمسائل وسواء من جهة الجمع للمادة العلمية وما يضيفه إلى هذا ونحو ذلك وهذا يأخذ منه وقتا وجهدا بدنيا فله أن ينتفع بهذا فله أن ينتفع بهذا قالوا ايضا لأن التأليف نفع ويجوز للإنسان أن يأخذ مقابل المنافع تأليف نفع من أعظم النفع ويجوز للإنسان أن يأخذ مقابل المنافع والقول الثاني قالوا إن حق التأليف ليس معتبرا ولا يجوز للمؤلف أن يأخذ مقابلا له، ولا أن يمنع غيره من التصرف فيه إلا بإذنه، وقال بهذا بعض العلماء. لماذا؟ قالوا لأن هذا علم، لأن هذا علم، والعلم لا يجوز كتمه، وكانوا يأخذ حقا. ويقول حق الطباعة محفوظ للمؤلف هذا من كتم العلم هذا من كتم العلم ولا يجوز له أن يأخذ عليه عوضا والراجح والله أعلم أن حق التأليف حق معتبر سواء على الكتب أو ما يلحق بالتأليف كالأشرطة ونحو ذلك لما تقدم في القول الأول وليس فيه كتم للعلم بل العلم مبذول ولكن فيه حفظ حق المؤلف و يحفظ المؤلفات من العبث كان قديما قبل أن تعرف حقوق المؤلف كانت شركات الطباعة تسطو على كتب العلماء وتعبث بها وتخرجها رديئة من أجل الربح، فحق المؤلف يحفظ المؤلفات من العبث. ثم إن أصحاب القول الثاني إنما نظروا إلى المضمون وغفلوا عن العمل. في التأليف يا عندنا مضمون وهو موجود في المؤلف وعندنا عمل بذل في التأليف ولا شك أن هذا العمل له مقابل فكونهم يقولون إن هذا علم وهذا هذا مضمون المؤلف ولكنهم غفلوا تماما عن أن هذا التأليف لم يأتي هكذا وإنما جاء بعمل وجهد ومشقة تستقضي أن يكون المؤلف حقا ثم إني أنبه إلى أن حكم الحاكم المسلم في مثل هذه المسائل يرفع النزاع أن حكم الحاكم المسلم في مثل هذه المسائل يرفع النزاع فاذا اصدر ولي الامر في البلد نظاما يثبت الحق للمؤلف ويجرم الاعتداء عليه فانه يجب الالتزام بهذا اقول, أقول هذا لماذا لان بعض طلاب العلم يأتون إليه ويقولون والله نحن ما نرى أن حقوق الطبع هذه معتبرة ولذلك نحن نطبع ونصور ونحو ذلك لأن رأينا أنها ليست معتبرة نقول ما دام أن ولي الأمر أصدر نظاما في البلد بهذا الحق وتجريب الاعتداء عليه فإنه يجب على الجميع أن يطيعوا ولي الأمر في هذا لأن ليس لأنه ليس فيه معصية وقد أمر به ولي الأمر عن طريق التنظيم فواجب على الرعية أن يعملوا به وأما حق الاكتشافات والابتكارات وللأسف أن نصيب المسلمين من هذا يسير في هذا الزمان وهو ما يسمى بحق براءة الاختراع وهو يتعلق بالاكتشافات بحيث يسجل الابتكار والاكتشاف لمكتشفه ومبتكره ويضمن له الحق في استغلاله والحق في نسبته إليه فهذا حق معتبر شرعا يعني مثلا أحد المسلمين ابتكر كرسيا للصلاة هذه الكراسي التي يجلس عليها اليوم فيها مشكلة خاصة ان بعض الناس اليوم يصلون واقفين ثم يجلسون للتش... للسجود والركوع للركوع والسجود فان قدموا الكرسي لك... لكي تكون رجلي... رجلاه مساويه للناس أعني رجلاء الكرسي الخلفية مساويه للناس سيقفون أمام الناس أمام الصف وإن أخروا الكرسي آذوا الذين وراءهم ثم عند جلوسهم لا يساوون الصف لأن تسوية الصف إذاك تكون بالظهر فلا يساوون الصف فأحد المسلمين وهذا واقع اخترع كرسيا بحيث يقف المصلي مع المصلين تماما وحال الجلوس يجلس على الكرسي وكان فيه مشكلة وأصلح هذه المشكلة وأخذ حق الابتكار وسجل في ألمانيا وبدأ ينتج الآن هذا الحق حق معتبر عند العلماء وحق شرعي يعطي المخترع الحق في استغلال في استغلال مخترعة وفي أن ينسب إليه ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء المعاصرين وأما حق الاسم التجاري. فهو أن تشتهر شركة باسم خاص بها أو بعلامة تجارية فيصبح حقا لها لا يجوز استعماله إلا بإذنها ويجوز لها أن تأخذ مقابلا على منح هذا الاسم بشرط ان لا يكون في ذلك غش للناس يعني ما يجوز مثلا ان تعطي اسمها لبضاعة رديئة فتغش الناس بالاسم لكن تعطي اسمها لبضاعة تساوي بضاعتها يجوز لها ذلك ولها هذا الحق وهذا حق شرعي ثابت نص عليه العلماء المعاصرون ولا اعلم فيه خلافة. فلا يجوز الاعتداء على هذا الحق بعد هذا انتقل بسرعة الى مسألة الخلو وهو من الحقوق المعنوية والخلو في الجملة معناه اخذ عوض مقابل إخلاء المكان أخذ عوض مقابل إخلاء المكان وهذا على نوعين، النوع الأول أن يأخذ المستأجر الخلوة من المالك أن يأخذ المستأجر الخلوة من المالك وهذا معناه أن يكون إنسان مستاجرا محلا أو بيتا ثم يطلب من المالك مبلغا لكي يخرج من هذا المحل فهذا إذا كان عقد الإجارة قد انتهى إذا كان عقد الإجارة قد انتهى فلا يجوز لأن المستأجر إذاك يكون ظالما إذ يجب عليه أن نسلم العقار أو المحل لمالكه انتهى عقد الإجارة ولم يجدد بأي حق تأخذ من المالك مبلغا لتخرج هذا لا يجوز أما إذا كان عقد الإجارة ساريا فلا يخلو من حالين الحاله الأولى أن يكون المستاجر قد أثر في المكان أن يكون المستأجر قد أثر في المكان كأن يكون اجتهد حتى أصبح للمكان شمعة وأصبح الناس يأتون إليه من كل مكان وطلب منه المالك أن يخرج من هذا المكان ولا زال العقد سارياً فإنه يجوز له أن يأخذ الخلوة والعوض لأن هذا في مقابل تنازله عن المنفعة التي كانت له لاحظوا يا أخو نحن ما نتكلم عن الباقي من الإيجار الباقي من الإيجار مفروغ منه يعني لو جاءه المالك بعد ستة أشهر وقد أجره المحل بعشر آلاف وقال له خرج فإن المالك يرد له خمس آلاف هذه باقي من الإيجار لا نتكلم عن مبلغ آخر يطلبه المستأجر يقول أخرج بشرط أن تعطيني عشر آلاف لماذا؟ لاني قد اجتهدت في هذا المكان حتى أصبحت له سمعة فأنا أخذ مقابل هذه المنفعة فهذا جائز والحاله الثانيه ان لا يكون المستاجر قد اثر في المكان كان يكون شخص استاجر بيتا وسكن فيه ثم جاء المالك وطلب منه ان يخرج ولا زال عقد الاجاره ثاريا هنا كما كنا يا اخوه لا شك انه يستحق بقيه الاجره لكن هل له ان يطلب خلوا وعوضا مقابل خروجه اختلف العلماء في هذا على قولين القول الاول قالوا لا يجوز له ان ياخذ خلوا لماذا؟ قالوا لأن تركه للمحل إقالة إقالة عقد الإجارة عقد لازم فهنا إذا ترك المحل سيقيل المالك من هذا العقد والإقالة في المعاوضات لا يجوز أن يأخذ عليها مقابلا وانما ياخذ ما يقابلها في اصل العوض يعني مثلا بعت لانسان سياره بعت لانسان سياره وتم العقد عندما ذهبت الى البيت قال لك أبناك لماذا تبيع هذه السياره ونحن محتاجون لها و و و ذهبت الى اخيك وقلت يا اخي والله الاولاد زعلوا علي وكذا وريد ان تقيلني قال طيب لا باس ياخذ يعطيك السياره وياخذ ماله الذي دفعه فقط ما يجوز ان ياخذ على ذلك زياده ابدا فلا يجوز ان ياخذ خلوا وهذا عليه كثير من العلماء والقول الثاني يجوز له ان يأخذ خلوا لماذا قالوا مقابل المنفعه التي سيتركها للبائع ولانه يتضرر في الغالب قاله سيترك منفعة المكان الذي استأجره للمالك ولأنه سيتضرر في الغالب الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان يتحمل تكاليف تكاليف النقل وقد يغير في الاثاث وكذا فقالوا هذا مقابل المنفعه التي سيتركها والضرر الذي سيدخل عليه لاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن مستأجر لا زال عقد الاجاره ثارية وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه يجوز للمستأجر في حال طلب المالك منه أن يخرج قبل تمام عقد الإجارة أن يأخذ عوضا مقابل ترك المنفعة وما يدخل عليه من الضرر والنوع الثاني أن يأخذ المستأجر خلوا من مستأجر آخر مقابل ترك المكان لاحظوا الأول المستأجر يأخذ من من؟ من المالك هنا لا المستأجر يأخذ من مستأجر آخر مقابل ترك المكان فهنا إن كان عقد المستأجر الأول قد انتهى فلا يجوز له أن يأخذ خلوة لأنه ما له حق انتهى عقد الإجارة انتهى خلاص المكان الآن أصبح لمن للمالك فلا يجوز له أن يأخذ مقابلة أما إن كان عقد الإجارة ساريا وكان المستأجر أثر في المكان أو لم يؤثر في المكان فإنه يجوز له أن يأخذ خلوا وعواضا من المستأجر الجديد مقابل المنفعة انا في هذا المكان ومستقر وربما اشتغلت فيه حتى اصبح مشهورا فانا اتركه لك لتستأجره ولا زال لي فيه حق فاخذ مقابل هذا او انسان مستقر ما عمل شيئا لكن مستقر في البيت ومرتاح ومرتاح بجيرانه ثم يترك هذا المحل لمستأجر جديد فإن له الحق أن يأخذ خلوا مقابل هذا هذا باختصار ما يتعلق بأشهر صور الخلو الموجودة وإلا هناك صور أخرى نص عليها العلماء لكن أشرت أنا إلى أشهرها وبعد أيها الاخوه فإنني أحمد الله عز وجل أولاً واخرا وظاهرا وباطناً على ما أنعم به من اللقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يزيدها خيراً وبركة ولا شك أن وجود طلاب العلم مما يزيد الأمل في النفس فإن هذه الأمة لن يعود لها عزها إلا بان يتفضل الله عز وجل عليها وان تبذل الاسباب ومن اعظمها ان ينشر العلم وتحيي السنه وتكسر البدعه ومما سرني كثيرا اني وجدت في هذه المجالس طلاب علم يتفاوتون في اعمارهم فهناك من ابيضت لحاهم لكن قلوبهم طيبه خضره وهناك شباب وهناك صغار وهناك طلاب من سائر مناطق الامارات وطلاب من دول اخرى مجاوره وطلاب من دول بعيده وكل هذا يشرح الصدر ويجعلنا نتفاءل كثيرا ولكن يا إخوة طالب العلم بمجرد أن يدخل هذا الطريق فقد دخل الميثاق الميثاق بأن يبين هذا العلم وأن لا يكتمه وأن ينشره والميثاق بأن يعمل بالواجب منه ويترك الحرام ويكثر من المستحبات فينبغي علينا معاشر الاحبه ان نجعل العلم نورا لنا ولغيرنا وان ننشره ونظهره ونبدا باهلنا ومن نعول فانهم اولى الناس بالبيان والوعظ والنصح ثم ننشر هذا الخير بين المسلمين وإن مما ينبغي أن نهتم به اهتماما عظيما وأن نعيد الناس إليه كتاب الله تلاوة وفهما صحيحا على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فمن أعظم ما يشتغل به طالب العلم كلام ربنا سبحانه وتعالى تلاوه وتجويدا وتفسيرا وبيانا لمعانيه والاهتمام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه السفهاء الذين مكنوا من ان يتحدثوا امام الملايين وهم لا يتقون الله يدعون إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهونون من شأنها، وبعضهم تجرؤ على علماء الامه علماء السنة الذين افنوا أعمارهم في طلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقها وتنقيحها كالإمام البخاري، ف. جرؤ عليه بعض سفهاء الإعلام وبعض المعممين زورا وبهتانا وقالوا إن البخاري من أشر الرجال على الأمة لأن هذا يخالف اهواءهم ويخالف ما يريدون كلما أرادوا شرا قال لهم الناس لا الحديث في صحيح البخاري فعلينا أن نهتم بالسنة يا إخوة ونشرها وبيانها والذب عنها وهذا والله من الجهاد في سبيل الله والرد على هؤلاء المغرضين وتنبيه العامه الذين حولنا إلى أن هذا شر يراد بالأمة ويخرج من الأشرار والله لو تدكتروا والله لو كانوا من الأزهر ولو كانوا من أشرف جامعات الدنيا فإنهم أشرار أشرار أشرار لا يريدون بالأمة إلا الشر ولا يريدون الخير وإنهم شياطين انس أعوان لشياطين الجن كما ينبغي أن نهتم بالتوحيد معرفة وفهما ثم نشرا وبيانا فامتنا بحاجة الى التوحيد والله ما ضعفت الأمة إلا لما ضعف التوحيد فينبغي أن نهتم بهذا الباب مع شرط الله بالعلم وأن نهتم أيضا بالسنة العملية كما اهتممنا بالسنة البيانية فننشر السنة عملا في هيئاتنا في أحوالنا في أخلاقنا ونهتم برد البدع وكسر البدع ورد ظلامها الذي يحاول هناك كثر في هذا الزمان أن يعيد ظلام البدع إلى الأمة بعد أن بدأت تستضيء بالسنة وتظهر السنة فنجتهد في هذا ونعلم أن نجاهد في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله لا يظن أنه يدخل المعركة ولا يؤذى فالأذى حاصل وسعي أهل الباطل إليك واصل ولكن الله ناصر دينه وما أحلى أن ينصر الدين بك وأن تكون سببا في نصرة هذا الدين والله لو لم تستفق من حياتك إلا أن ترد شخصا عن الباطل لكنت من الفائزين فكيف إذا يسر الله لك أن تكون سراجا مضيئا لكثير من الناس أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من خدام الكتاب والسنة وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه وأن ينفعنا بكل علم نتعلمه وأن يرزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين وأن ينصرنا بالحق وينصر الحق بنا ويجمع كلمة ولاة أمر المسلمين على الحق والهدى والتقى ويقربهم من كل خير وخير ويبعدهم عن كل شر وشرير والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم